حصريا على موقع دي جي انا فاكر لما جت قالتلي بكلمتين كده لما حكت لي دحكت عينيها فاضحتها ودي احلى حاجه حصلتلي لسه حاسس لمست ايديها وانا يا عيني حظي بعت عينيها الدنيا يا ما هي احلى حاجه حصلت لي انتي انتي كل ذكرياتي أنت أنت كل ذكرياتي جرحي وانتي فرحي أشوار الطويل، أنت دمعي وانت دحدي وانت كل شيء جميل. وتاني مرة جيت اشوفها وكاني من زمان عارفها حسيت اني بدأت تاني حياة جديدة لي لسه حابب لمس بيدي The long road, على موقع دي جي كيم